ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجر حسنا ما كفينا فيه أبدا ما كفينا فيه أبدا ويُنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم لنبل وهم أيهم أحسن عمل وإننا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ فَأُو۟لَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم من أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتِ ٱلْقُرُضُ هُمْ ذَا ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِىًّا مُّرْشِدًا وتحسبهم أيقاوو وهم ركودو ونقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصق ذراعيه بالوصيد لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارو ولم منهم رعبا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم برزق منه وليتلاطف ولا يشعر بِكُمْ أحدا إنهم إياهم إن عليكم يرجموك أو يعيدوك يرجموك أو يعيدوك في ملتهم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم لنتخذن عليهم مسجدا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 قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُوهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا, إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت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 وَأَتَلُوا مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بما إن كلمه الوجوه وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغاثُ بِمَا إِنْ كَلَمُهُ بِمَا بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا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 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا حَوْلَهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَا بَيْنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَ زَرْعًا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 فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن وما أظن الساعة قائمة ولإردت إلى ربي ولإردت إلى ربي لأجدن خير منها من قلبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت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 ويرسل عليها خسبانا من السماء فتصبح فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه فأصبح يقلب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 وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هنالك الولايه لله الحق هنالك الولاية, الولايه لله الحق هو خير ثوابه وخير عقبا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّا مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقْتُ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَالٌ تَذْرُوهُ الْرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وان اريدوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم لقد جئتمونا كما خلقناكم او لا بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشبقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب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 بئس للوالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا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 ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم أَوْ يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذرين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 فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إننا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرآن أن تدعهم إلى الهدا فليهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ارايت اذ اوينا إلى الصخره فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان أن اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا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 على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط بي خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء فلا تسالني عن شيء حتى احذف لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس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 وأما الغلام فكان أَبَوَاهُ مؤمنين فخشينا أي يرهقهما فخشينا أي يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا من زكا خيراً من مزكاته وأقرب رحمة. وأما الجدع فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحة وكان أبوهما صالحا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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئته ووجد ووجد عندها قوم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 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا.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 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نَارًا قال آتوني أفرغ عليه قطراً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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنما يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنما يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع.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 إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حي ولا خالدين فيها لا يبغون عنها حي ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا